أغزو وكر الساعة والفلول المارقة، أغزو وكر الساعة والفلول المارقة، وبشر حفتر الإذلال بالسقوط المنتظر. أغزو وكر الساعة والفلول المارقة، وبشر حفتر الإذلال بالسقوط المنتظر. دك للكفر حصون ممتطيا خيل المنون في ثبات وصمود كافرا لا لا تذر دك للكفر حصون. تطيا خيل المنون في ثبات وصمود كافرا لا لا تذر كافرا لا لا تذر حطم للعدى الأصنام عسكر الكفر والإجرام جند الجند الرذيلة بالرساس المنهمر حطم للعدى الأصنام عسكر الكفر والإجرام جند الجند الرذيلة بالرساس المنهمر كبر وزمجر وذود في الوغى ذود الأسود سر إلى دار السلام جنة ذات نهر كبر وزمجر وذود في الوغى ذود الأسود سر إلى دار السلام جنة ذات نهر ذات نهر اعلم أيها العربيد أننا أسد تبيد كل طاغوت عنيد بالشريعة قد كفر اعلم أيها العربيد أننا أسد تبيت كل طاغوت عنيد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 عصر الذل لزال والأسود لفي نضال والخلافة قد بدت لتسود أوطان البشر لتسود أوطان البشر لتسود أوطان البشر